ميم فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق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 قال اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تَبِعَكَ منهم لاملا ان نجنا منكم اجمعين ويا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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل من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 رسول ربنا بالحق ونود ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون ونادار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 أُبلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُمْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةِ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كنت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 أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادين وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُ لِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بِيُوْتَ فَذَكُرُوا أَلاَّ أَلْلَّهِ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعبنا إن كنت من المرسلين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 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مصرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتقهرون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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عثوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القراء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 او أَهْلُ اهل القرى ان ياتيهم باسنا وَهُمْ وهم يلعبون اف امنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون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 قال أغير الله أبغيكم إلىه وهو فضلكم على العالمين وإذ أن جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نسائكم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 وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لمي لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أثاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين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 سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإي يرو كل آية لا يؤمن بها وإي يرو سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإي يرو سبيل الرشد لا يتخذه الغي يتخذه سبيلا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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إذْ تَأْتِيهمْ حِتَّاهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعُوا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَتَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 أن يَوْمَ يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا أَشْرَكَ أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم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 تُيَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْنِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ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 قُلْ لَأَمْلِكُ لا لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُلْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شِرْكًا فِيمَا مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَتَرَاهم يَنظُرون إليك وهم لا يبصرون خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ